تَأْخِذُ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرَا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أن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 119. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا 110. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم إلى الفتنة انكسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام وياكفوا أيدي يوم وقتلوهم حيث ثقفتموهم 112. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا وَمَا 113. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا 114. ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه وان كان من 111. قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية إِلَى إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة 112. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ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 فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَرْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تَرْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كذلك كنتم من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 112. اللَّهُ الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله وَفَضَّلَ 113. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 111. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما 112. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أم 117. قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض 118. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فألائِكَ مَأؤوهُم جَهَنَّمُ وَساءَت مَصير إِلَّامُستَبافينَ مِن الجالِ وَِّسَاءِ وَل إِلدَانِ لَا يتَطيع نَ حلَتَ وَلَا يهتَدونَ سَفِيلَ 119. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا